اللي غسلت وجهك بماء البحار اللهش كثر مملوح بس اذكر اسمك احس فيني ترد الروح احنا نعيش There فينا الله يا in us God, a great country Oh, a great country Oh, a great وانتا تقول مسمو يلي غسلت وجهك بماي البحر الله شكثر مملوح بس أبهر اسمك أحس فيني ترد الروح يلي غسلت وجهك بماي البحر الله شكثر مملوح بس اذكر اسمك احس فيني ترد الروح ياللي غسلت وجهك بماي البحر الله شكثر كثر مملوح بس اذكر اسمك احس فيني ترد الروح احنا نعيش فيك يا ساكن فينا الله يا الله يا وطن الله يا أجمل وطن الله يا اجمل وطن الله يا اجمل وطن الله يا, أجمل وطن, الله يا أجمل وطن البعض منا يغلط وانت تقول مسموح يلي غسلت غسل وجهك بماي البحر الله شكثر كثر مملوك نتردد احنا نعيش فيك يا ساكنا فينا الله يا اجمل وطن الله يا اجمل وطن الله يا اجمل وطن الله يا اجمل الله يا اجمل وطن الله البعض مني غلط وانت تقول مسمو يلي غسلت وجهك بماي البحر الله شكثر مملوح بس في اسمك أحس فيني ترد الروح يا كويت يا غازل من حروف الحياة مستقبل باهر مستقبل باهر يا قوت يا واهب لإنسانك امل يا مبهر البال يا, يا, يا, يا معلي فوق الجراح يا اللي صباحك صباح يا فوق الجراح اللي صباحك صباح يا مبهر الناس لك مملوء وطن الله يا اجمل وطن الله يا اجمل وطن الله يا اجمل وطن الله يا اجمل وطن الف شكرا الف